وعن أبي بكر رضي الله عنه قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت أنق أخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه إن كان يرى أنه كذلك ولا يزكي على الله أحدا